و ا ل د ا ر ي ا ت ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أ م ر ا إ ن م ا توعدون لصادق و إ ن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إ ن ك م لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراسون الذين هم في غ م ر ة ساهون ي س أ ل و ن أ ي ا ليوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إ ن المتقين ن في جنات وعيون آ خ ر ي ن ما آ ت ا ه م ربهم إ ن ه م كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و ب ا ل أ س ح ا ر هم يستغفرون وفي أ م و ا ل ه م حق للسائل والمحروم وفي ا ل أ ر ض آ ي ا ت للموقنين وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء و ا ل أ ر ض إ ن ه لحق مثل ما أ ن ك م تنطقون هل أ ت ا ك حديث ضيف إ ب ر ا ه ي م المكرمين إ ذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إ ل ى أ ه ل ه فجاء ب ع ج ل سمين فقربه إ ل ي ه م قال أ ل ا ت أ ك ل و ن ف أ و ج س منهم خ ي ف ة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ف أ ق ب ل ت ا م ر أ ت ه في ص ر ة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إ ن ه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أ ي ه ا المرسلون قالوا إ ن ا أ ر س ل ن ا إ ل ى قوم مجرمين لنرسل عليهم ح ج ا ر ة من طين م س و م ة عند ربك للمسرفين ف أ خ ر ج ن ا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آ ي ة للذين يخافون العذاب ا ل أ ل ي م وفي موسى إ ذ أ ر س ل ن ا ه إ ل ى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أ و مجنون ف أ خ ذ ن ا ه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إ ذ أ ر س ل ن ا عليهم الريح العقيم ما ت ب ر من شيء أ ت ت عليه إ ل ا جعلته كالرميم وفي ثمود إ ذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أ م ر ربهم ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ا ع ق ة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وان واننا لموسعون و ا ل أ ر ض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إ ل ى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إ ل ه ا آ خ ر إ ن ي لكم منه نذير مبين كذلك ما أ ت ى الذين من قبلهم من رسول إ ل ا قالوا ساحر أ و مجنون أ ت و ا ص و ا به بل هم قوم ف موسوعه م م ف ا ل ن ا ب م ل و وذكر م ف إ س ا للعلوم ذ ك ر م م ؤ ن ن ي الاسلاميه خ ق ت ل ل ج ن ن و ا إ إ ليعبدون ا أ ر د م ن م ا ل ر ز ق وما أ ر ي د أ ن يطعمون إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين ف إ ن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أ ص ح ا ب ه م فلا يستعجلون